ومن على شرعه مستقام المستمعون الكرام لماذا الخوف ولماذا الهلع والجزع ولماذا الهم والفزع ولماذا الضيق والتردد لماذا الهواجس والاطراق لماذا التقلب والقلق لماذا عنوان حلقتنا كن مطمئنا نعم ينبغي أ ن نكون مطمئنين ت أ م ل ت في أ ح و ا ل الناس وفي ح ر ك ة سير الناس وفي أ ن ش ط ة الناس وفي طرائق تفكير الناس وفي اتجاهات الناس فوجدت أ ن أ ع ظ م ق ض ي ة هي سبب الخوف و ا ل ه ل ع والجزع والقلق والهم والفزع هي قضية الخوف على الأرزاق نحمل في أنفسنا هموما لا نطيقها نتحمله قضية والمعايش في يتوقع يأتيه الأرزاق الرزق بعض الخوف أنفسنا لا خوفا لا نتحمله بعض الناس يتوقع يتوقع دائما أن الرزق لا على نحمل ونحمل أن ولكن ذ ل أ ه م فقدو ا ا ل ث ق ة ف ي ا ل ل ه وفقدو ا ا ل ث ق ة ف ي و ع د ا ل ل ه وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله ر ز ق ه ا و ي ع ل م مستقرها و م س ت و د ع ه ا ك ل م في كتاب مبين و ك أ ي من د ا ب ة في ا ل سماوات و ا ل أ ر ض لا ت ح م و رزقها الله يرزقها وفي ا ل سماء ر ز ق ك م وما توعدون فورب النطق س م ا والأرض ء إ ه لحق مثل ما أنكم ن ت و ن النطق من الخصوصيات كما أ ن ك تنطق بلسانك لا بلسان غيرك ف إ ن ك س ت أ ك ل رزقك ولن ت أ ك ل رزق غيرك و ق ض ي ة الرزق من القضايا التي حلف عليها الجليل فورب السماء و ا ل أ ر ض إ ن ه لحق مثل ما أ ن ك م تنطقون الأرزاق والآجال تكفر الله بها قال صلى الله تكفل صلى عليه وسلم إ ن روح القدس نفث في روعي أ ن ه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي ل اجلها نعم الناس فلماذا هذه حقيقة فلماذا القلق يقومون ولماذا الخوف الناس يقومون الصباح الباكر كل ت ه إ ى مكان م ع ل ل الماشي, فتح دكانه، الماشي الطالب ماشي الجامعة شاي المصاريفه القمساري الحافلة بتاع الحافلة حافلة الركاب م ماشي ا افتح دكانه شاي بتاع ش ي يدرس في يدور يركب في الموظفين ماشيين لدواوين العمل الشركات ا ل خ ا ص ة ش غ ا ل ة والناس م ا ش ى كل ي ب ت خ ي الرزقه ف م ش و ا في مناكبها وكل من رزقه و إ ل ي ه النشور وهؤلاء جميعا يرجعون في آ خ ر اليوم فطروا في مكان العمل سواء كانت د ي ن أ و ب ق ر و ش المهم ا ل ح ي ا ة م ا ش ى وذلك كل يوم وهذا إ ن د ل إ ن م ا يدل على ع ظ م ة الله سبحانه ويدل على جلال الله سبحانه أ و ل ح ا ج ة ربنا يرزق م ن يشاء بغير حساب برزق و ب ق و ة إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين رزق ب ق و ة من قوه يد ناس ويمنع ناس ب ق و ة ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل أ د ا ه ن امتحن و ا ل م ن ع ن م ت ح ن أ ع ط ى الله في الدنيا لا يدل على محبته و إ ل ا فهو يحب قارون وفرعون أ عطاهن من الملك و ا ل أ م و ا ل ما أ ع ط ا ه ن اعطى المال ا ل آ ن لليهود إ ن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب فبالتالي علينا أ ن نطمئن في أ م ر ا ل أ ر ز ا ق الذي أ ت أ م ل ه انني اطلع الصباح يبشي و ا ت خ ي ل حتى ا ل ط ي و ولو ر أ ن ك م ت و ق ل على ل ت م ا ل هناك حق توكله لرزقكم م ا يرزق الطيرة تغدو خماصة. تمشي بدلي خماصة الصلاح تغدو ف ي الغدو ا بطونة ف ض ي ة خ من ا ة ي ع ي جوع مخمصة ا ل م خ م ص ة ا ل ج و ع ي ع ن ي ويكون مليانة هناك ل ي افضل ي من المسلمين ل أ أ ا ن ت مطمئن يا أ ب ا سيد ه ذ ا نعم إ ن الله يرزق الكلبه ألا يرزق أبا الفجوح ل ل ا يرزق أسيد يخنم برسوه تأمل الا ا ك و ن ل ف س يرزق ح حتى ا ل أ ا ك ابا ئ كائنات ن ا أسماك ت تتغذى على ك ي ر ة تأكل أ س م ك صغيرة يجو يطلع بشر ل ا أ سيد م ا ك د ويأكلوا هي حاجة عجيبة حاجة و ر ة بتاعة ح يا ة عجيبة وكيف أ خال ف ا ف ق ر و ا ل ل الخلق ه هذا رازقي ورازق في ا ل ع س ر واليسر تكفل ب ا ل أ ر ز ا ق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر ولو كان الرزق ي أ ت ي ب ق و ة ما أ ك ل العصفور شيئا مع النسر عصفور صغير ونسر كبير يعيشان العاشين العاشين وتعالى وعلا يطعم يطعم صغير في هذا الفضاء لا في شرطة ولا في في في ونسر ولا قوانين ولا في لوائح ولا ودي وهو ولا كبير شرطة ربنا دي يا سبحانه السلام محاكم أشكد هذا لا قال جل الله ب أ ك ل ل ك ن م ا في ه اكبر الله اكبر الله ا ك ب الله اكبر ا ل ه ا ك ب ا ل ن ا س ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله و الله ا ك ب الله و ك ب الله اكبر الله ا ش ب ر الله اكبر الله ا ك ر الله اكبر الله اكبر الله ا ك ب الله اكبر الله اكبر ا ل ا ب ر الله اكبر الله ا ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ا ل ه اكبر الله اكبر ا ل ه اكبر الله ب ر ا ل اكبر الله اكبر ا ل ل اكبر ا ل ل اكبر الله اكبر الله ا ب ر الله اكبر الله ا ر الله اكبر الله اكبر الله ا ك ب م الله اكبر ا ل ل اكبر الله اكبر ا ل ل اكبر عشان تحول الدم لو داد ت ا ك ل ه طوال ا ل ت ا ك ل ه وفي ماده بتحفظو لو تاكلو في مكان معين ب ت ح ف ظ ه إ ن الله لا ي س ت ح ي أن ي ض ر ب مثلا ما ب ع و ض ة فما فوقها ربن ا ج ر ز ق لكن الناس ما مقتنعين ل ل أ س ف الشديد أ ك ل م ك شوفو ا ا ل ناس الهايسات بيقول لك الرزق أ ب ن ص دين ناس الحفلات والعربات بيقول لك الرزق أ ب ن ص ا ل ر ز ق أ ب ن ص وين ا ا ز و ي ا ل ر ز ق م ا أ ب ن ص ا ل ر ز ق ع ب ا ن ر ب العالمين ي ق و ل لك الرزق أ ب ن ص ا ب ق وكتير من الناس للاسف الشديد بتتاكدوا ولتعلموا أ ن ا ل أ م ر بيد الله تعالى يقينا شوفوا ما تخافوا في الرزق لكن الرزق ده عنده قواعد وعنده شروط الكسل ما من ا ل إ س ل ا م وسؤال الناس و ا ل ش ح د ة ما من ا ل إ س ل ا م عليك أ ن تسعى وتعمل الناس إ ن ه ك ل م ة ب ا ل د ا ر ج ة يقول لك يا أ خ ي أ س ع ى يا عبدي و أ ن ا ع ي ن ك الله بول كده يقولك الله بول كده يقولك يقول يا عبدي أ س ع ى و أ ن ا ع ي ن ك الكذب ا ل ج م ل ة صحيح وقل اعملوا اعقلها وتوكل ذ ا التوكل الحقيقي أ م ا التواكل ك م ا قال عمر ب ن السماء خ ط ا ا ف فإن ل لا ت م ت ر ذهبا ولا ف ض ة انت طالما شغال م ا ب ر ي ك عوجا وطالما ق ا ع د تجتهد وتبذل م ا ب ر ي ك عوجا هذه ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في قضيه ة النقطة الثانية الأرزاق القرطبي في تفسير قولي تعالى وما من دابتي في الأرض إلا ا قولي على ل ل تفسير من في في ر ز ق ه ا و ي ع ل م م س ت ق ر ه ا قال إن الذي ا ل إن صنع ر ح بالطحين يأتيها ز ر ع مليه ط ا ح و ة معنى و ل ك ج ي ب ح ا ج ة د ق ي ق ة ي ع ن ي م ا ز د ق ي ج ي ب لتتفرج ل ط ا ح و ن ة بس عليها إ ن الذي صنع الرحى ي أ ت ي ه ا بالطحين و إ ن الذي ش د ق الاشداق أ ش د ء هو جهاز هضمي وعمل سنون وطواحين خالق خ الأرزاق طالما ربنا عامل لك لك في م ي ع ش ن تطحن الأكل بأكلك تب ما تخف. ما تلاوز. وده كلام حبوباتنا إن تب تخف تلاوز الأكل ما ما كلام الذي بأكلك وده د ش الأشداء هو خالق الارزاق بل أ ق و ل لك ح ا ج ة الطفل الصغير في رحيم امه شوف ربنا برزه كيف باب ي ل و ا ح د س باب واحد لما يطلع ب يبقوا بابين البابين د ي ا ل ثديي امه لا يعرف غيرهما حتى لما ن ج ي و ا عشان ي ف ط م و ا ي ق و ل ا ل كواريك ويدعوا حمى ويبكوا ويدعوا الناس خالته ويدعوا الناس حبوبته لحد ما ينسى يحاولوا ي ز ي ح م و مسكين ا أنت م ا س ك ل ي في تدير أ م ك ذ ل أخلي ان ل م ما م و و ض ع ق ت ع يكون ف هناك ب رزق ي ر ة ت ا ن ي أ ب و ا ب رزق م ا ء وأطعمة وأصل ا أ ر ز ا ق لانها تخرج م أ ن إ م ا ح ي و ا ن ي ة و إ م ا ن ب ا ت ي ة زائد الماء زائد المشروبات اللي ب ش ر ب ه ا ي ج ي يطلعوا م ن ا ل ر ز ق ا برضه ي م و ت ل ا و ن ه م ا يموت ت ا ن ي ما ب ي ت ل ز ق ت ان ي فزل ب ي ا ك ل ا ش ر ب بعد م ا ي م و ت شوف ل و عندك ن ق ط ة ب ت ا ع ت م و ي و ا ل لك ا ت ي ب لك بقطرة الجنه م مكتوبة بعد ما تموت ثمانية من و وبتنزل أبواب أبواب ت يفتح في ليه؟ ثاني حلقة لأنها الله لك الرزق ل هذا ا بعد ة الثمانية إن ذ ا الرزقنا من ن ما له فيها ا هذا كمان الرزق ل ع ظ م الكريم الرزق ربنا قال ل ي ع ل ج ن ة فيها رزقنا سبب قال تعالى أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون هذه كانت بعض ا ل ت أ م ل ا ت في ق ض ي ة ا ل أ ر ز ا ق والمعايش لنكون مطمئنين ولنكون في س ع ا د ة وفي سرور وفي خير نطمئن لرزق الله تعالى أ خ ي المسلم و أ خ ت ي ا ل م س ل م ة كونوا مطمئنين واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك أستوجعكم وأترككم السلام تضيع ورعايته وبركاته ودايعه وإلى ورحمة عليكم ألقاكم قادمة الله الذي لا الله الله حلقة في في حفظ أن